حسب الظلمة بمناسبة زيارة ابن الظلمة حشف الرافزين ببطارية مركة نامسين يهودية عربية ستة مشابين وستمية ستة وستين واثنين سماعية سبعة مدقين وسبعمية سبعة وسبعين غويين شيوعية الف وستين وربعمية منهم عشرين وثلاثة وطنية اما البقين فالف مية وتمانين طلاب وصدلية تسعة وتمانين من اللي راحوا في الشرين تحت المعدية يبقى موافقين حسب انضباط الاوانين والحسبة شرعية تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من ألف سلمية أجرت تدوين بمبنى بندر أفشين وبمجنة مدنية فارتور الدين رئيس نيابة هبشين وشكوك وعدوية وحسين حسين زباط مباحث عبدين والست سرية لجنة عشرين شبرة ومغاغة وغلين أفرار الأهمية